نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقد ففي قلوبهم الرعب يخربون بيوته بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاق الله رسوله وَمِنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقين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 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم ترين الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ بَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ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 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون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 هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم